اللهم ازل أحسن الحديث كتابا متشابها مثليت قشعر منه دونود الذين يخشون ربهم تقشعر منه دونود الذين يخشون ربهم ثم تلين دونودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من آد